وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يونهم الله من فضله والله واسع عليم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 ما لله الذي آتاكم ولا تكنفئ فتياتكم على البغاء إن أراد نتحصن لتبته عرض الحياة الدنيا ومن يكره ان فإنا الله من بعد إكراههن وفسر الرحيم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 مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاتٍ فِيهَا مِصْبَاحِ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةُ الزُجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَذُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شرقية زيتونة لا شرقية ولا وربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء